وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله يقول الله تبارك وتعالى وكذلك نفصل الايه ولتستبين سبيل المجرمين ان استبانه سبيل المجرمين له هي من اهم الاشياء التي لا يجوز ابدا للمسلمين ان تغيب عن اذهانهم ان معرفه العدو على حقيقته وان معرفه الصراع على حقيقته هي البدايه الفعليه لكي تتخذ الامه الاسلاميه طريقها الى النصر باذن الله تبارك وتعالى لا تزال الامه الاسلاميه تتلقى المزيد والمزيد من الدروس والعبر من الاحداث الاخيره في فلسطين والله تبارك وتعالى يقول وعسى ان تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ويقول تبارك وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون إن الحل الذي يجب على كل مسلم أن ينتظره لمأساة فلسطين هو الحل الإسلامي فقط ويجب أن نقف عند قولنا فقط لا يوجد حلول أخرى أبدا كل حل يجب يرجى من خلال اي رايه غير اسلاميه فهو وهم هو خيال وقد سبق لنا ان بينا كثيرا من الحقائق المتعلقه بالصراع مع اليهود والنصارى وزياده في البيان والكشف لبعض الحقائق نبين حقيقه الممارسات العجيبه التي تمارسها الامم المتحده ضد المسلمين هذه الهيئه التي ترعى الارهاب هذه الهيئه التي تمارس مع المسلمين صنوف الاذلال والارهاب والازدراء الى حد لا يصدق ان المراه المسلم اذا اراد ان يبحث لحضاره الغرب عن مراه تعكس مواقفها من المسلمين فلن يجد مراه اصدق وصفا من الامم المتحده ان الامم المتحده ممثله في قادتها الخمس ماذا ينتظر منهم تجاه قضايا المسلمين وهمومهم وآلامهم وآمالهم لقد تناوب المتنفذون في الامم المتحده منذ انشائها على استغلال ثروات العالم الاسلامي واحتلال اراضيه ايها الاخوه في الله كيف نفسر بقاء العالم الاسبقاء العالم الاسلامي المكون من اكثر من 80 دوله جلها اعضاء في الامم المتحده كيف نفسر بقاء هذا العالم محروم من اي وزن او اي قيمه سياسيا وعسكريا واقتصاديا حتى اعلاميا هذا العالم الاسلامي الذي يضم اكثر من ربع سكان الكره الارضيه هذا العالم الذي يتحكم في اغنى واهم واخطر المناطق في العالم هذا العالم الذي يشغل مساحات واسعه تزيد على 40 مليون كيلا مربعا اكثر من ربع اليابسه هذا العالم المؤهل للسيطره على اهم مراكز النشاط والاتصال بين القارات الثلاث المهمه اسيا واوروبا وافريقيا لاشرافه على طرق الملاحه المهمه فيها هذا العالم المتمتع بشتى المناخات والبيئات والثروات والحاوي في جوفه من كنوز الارض ما يصل الى ثلاثه ارباع احتياطي النفط في العالم واكثر من ثلث احتياطي الغاز الطبيعي في العالم اضافه الى ثراءه وتراثه البشري الضخم المتعدد الامكانات والكفاءات ان هذا العالم مع الاسف الشديد على اتساعه من اقصاه الى اقصاه ليست فيه دوله واحده متقدمه بالمعنى الحديث الذي تفهمه الامم المتحده في عرف المهيمنين على الامم المتحده لا يوجد في هذا العالم دوله يسمونها دولة متقدمه لم تمكن اي دولة في هذا العالم الكبير لتكون دولة كبرى لم تستطع اي دولة تنتمي الى هذا العالم ان تدخل ضمن النادي النووي المتملك لسلاح الردع الاول في هذا العصر ليست فيه دولة واحده فاستطيع الاعتماد على نفسها كل ذلك دفع الاحتصار التقني في تصنيع السلاح التقليدي ويا للأسف فإن هذه الدول ال80 من ضمن 180 دولة عضوا في الأمم المتحدة لا تمثل مجتمعه في عالم اليوم القوة الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة ولا الخامسة ولا حتى السادسه لانهم يسمونها بالعالم الثالث او العالم النامي اصطلاح مهذب ابتكره الكفار الغرب اصطلاح مهذب العالم الثالث العالم النامي ويقصدون به اصلا العالم المتخلف هذه اصطلاحات الامم المتحده وصدق الله ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبين اننا ايها الاخوه ايضا نرى الحصار الاقتصادي الرهيب على العالم الاسلامي وهو لا يقل ضراوة عن الحصار السياسي والعسكري من يصدق ان الدول ال80 ليست فيها دولة واحده تدخل في عداد الدول الصناعيه الكبرى التي تنتج الصناعات الثقيله او الالكترونيه بل ان كثيرا من دول العالم الاسلامي تعتمد على غيرها حتى في دقيق الخبز أو تستجدي المعونات من غيرها بعد أن تدفعها أقصاطاً من استقلالها وكرامة شعوبها قضية النمور الآسيوية ليست عنا ببعيد ويجب أن لا ننساها فإن فيها عبرة وعظة دول عصامية كانت تصعد إلى القمة لكنها فوجئت بهراوات تنزل على رأسها من كل مكان تنزل على رأسها بمباركه الامم المتحده لماذا لان فيها دولتين مسلمتين ماليزيا واندونيسيا كيف نرجو النصره والعدل من عدونا هل يجوز ان نطلق على اعدائنا الفاظا لا يستحقونها كالشرعيه الدوليه مثلا ما موقف الامم المتحده من قضيتين مصيريتين قضيه الاستعمار وقضيه التسليح هاتان القضيتان قضيتان مصيريتان بالنسبه للعالم الاسلامي عالم يعيش مع عالم اخر عالم ليس مستقلا لوحده خلال العقود الماضيه كان ما يسمى بعصبه الامم قد ابتدعت نظام الانتداب واسمحوا ايها الاخوه على ذكر بعض هذه المعلومات لكنه لا بد منها لا بد ان نعلم اين موقعنا من العالم عصبه الامم ابتعدت نظام الانتداب لمعالجه الاوضاع القانونيه للمستعمرات التي كانت خاضعه للدول المهزومه في الحرب العالميه الاولى انظروا قبل كم سنه خاصه تركيا وما كان يتبعها من بلاد الاسلام ثم ادخلت الوريثه وهي الامم المتحده التي ورثت عصبه الامم الامم المتحده ادخلت بعض التعديلات على نظام الانتداب واسمته نظام الوصايه نحن لا نستطيع ان نتصرف المسلمون عندهم سفها يحتاجون الى من يكون وصيا عليهم اسمته نظام الوصايه وسرى هذا النظام على المستعمرات التي كانت خاضعه للدول المهزومه في الحرب العالميه الثانيه ورجح ميثاق الامم المتحده كفة المصالح الاستعماريه على كفه الشعوب المستعمره فمكنت القوى الاستعماريه من استغلال الفرصه كامله في تثبيت اقدامها وضمان مصالحها في المناطق المستعمره كل ذلك بحجه تهيئه الشعوب واعدادها لتكون قادره على حكم نفسها وكانت هذه فرصه ذهبيه للدول الاستعماريه استغلتها عبثا استغلال حيث اثبت الواقع بعد ذلك ان تلك الدول لم تغادر تلك المناطق الا بعساكرها تاركه الشعوب المستعمره في حاله يرثى لها من التبعيه الذليله او الفوضى المستمره التي تسمح التي تسمح بالتدخل كلما لاحت فرصه وساعد على هذا الموقف ان بريطانيا زعيمه الاستعمار القديم كانت شريكه لامريكا وروسيا في تحقيق انتصار الحلفاء الذي توج بانشاء الامم المتحده تم ثم بعد ذلك جاء الوريث الجديد وهو امريكا التي قامت بتحديث الاستعمار القديم الذي كانت تمارسه انجلترا وفرنسا واسبانيا والبرتغال وبلجيكا وجنوب افريقيا هذه الدول كانت مستعمره هذه الدول كانت مستعمره انجلترا وفرنسا واسبانيا والبرتغال وبلجيكا وجنوب افريقيا جاءت امريكا لتكون وارثه لهم ونجحت في الالهاب المشاعر ضد الاستعمار القديم وعمل الاتحاد السوفيتي سابقا في المجال نفسه لاضعاف المعسكر الاوروبي وتفتيته وحرمانه من عمقه الاستراتيجي والاقتصادي ثم القت القوه الاتحاد السوفيتي وامريكا بثقليهما في الامم المتحده لتشجيع حركه التحرر من الاستعمار القديم لتقتسم القوتان بعد ذلك العالم كله وتقسمه الى معسكرين شيوعي شرقي وراس مالي غربي ثم ها هو الزمان يدور لكل شيء اذا ما تم نقصان يدور الزمان ودورته ليسقط احد المعسكرين ثم تنفرد امريكا بقياده العالم بقياده الامم المتحده هذا باختصار هو قصه الاستعمار والعالم الاسلامي ضحيه تستنفذ بكل شكل اما القضيه الثانيه فهي قضيه التسلح اهتمت الفقرات التي تناولت الحديث عن نزع السلاح في ميثاق الامم المتحده بالكلام عن تنظيم التسلح بين الدول الكبرى وقد جاء في الماده ال11 للميثاق ان للجمعيه العامه ان تنظر في التعاون لحفظ السلم والامن الدوليين فيما يتعلق بنزع السلاح وتنظيمه وبعد التوقيع على الاحرف الاولى على هذا الميثاق بعد اقل من شهرين على إبرام هذا الميثاق قامت أمريكا راعية السلام بإلقاء قنبلتين ذريتين إحداهما على هيروشيما والثانية على مدينة نجازاكي في اليابان وبين القنبلتين ثلاثة أيام وكان ذلك عام 45 وتسعمائة وألف من الميلاد وبعدها بعام شكلت الجمعية العامة للأمم المتحدة لجنه تابعه لها اطلقت عليها لجنه الطاقه النوويه تدعو الى ضمان استخدام الطاقه النوويه في الاغراض السلميه ولكن بعد دخول بقيه الدول الكبرى في النادي النووي لم تطبق دعوه الامم المتحده بحزم الا على الدول غير الكبرى وبخاصه الدول الاسلاميه بل ان العديد من الدول غير الكبرى سمح لها بتملك السلاح النووي لماذا لانها ليست اسلاميه فقط لا يوجد اي عذر اخر مثل الهند وجنوب افريقيا واسرائيل بالطبع اخي المسلم اذا اردت ان تبحث عن سبب سبب واحد للسماح لعباد البقر في الهند ان يتملكوا السلاح النووي في الوقت الذي لا يسمح فيه ابدا لجارتها المسلمه باكستان ان تتملك السلاح النووي لن تجد سببا واحدا لن تجد سببا اخر غير سبب واحد هو الاصرار الدولي المتعنت تحت مظله الامم المتحده على ابقاء العالم الاسلامي والمسلمين بمجموعهم رهنا للاذلال النووي مره من عباد البقر ومره من النصارى ومره من اليهود والويل والويل لمن اقدم او اعلن او نوى السعي الى تملك هذا السلاح من المسلمين ولعلنا نذكر بمهزله كانت على مر ان ومسمع من العالم كله حينما اطلقت اسرائيل عام 1988 و9000 من الميلاد اول قمر صناعي لها الى المدار الجوي فخطت بذلك خطوه واسعه نحو استخدام الصواريخ العابره للقارات كانت علنا تهدد باكستان اذا اصرت على المضي في السعي لانتاج القنبله الاسلاميه كما سماها الغرب وفي عام 1992 عندما استخدم الطاغوت صدام صواريخ سكاد ضد اسرائيل في مظاهره دعائيه تشويشيه نصبت اسرائيل على الفور نصبت اسرائيل على الفور منصات للصواريخ متحركه مزوده باسلحه نوويه ومصوبه نحو العراق ظنا من اسرائيل بان صدام بان صداما قد تكون اسلحته مزوده بشيء مما يسمى بالسلاح الكيميائي والامور التي اثيرت في ذلك الوقت كل ذلك يحدث بمباركه الامم المتحده راعيه السلام عفوا راعيه الارهاب وبعد هذا هل يعتقد عاقل فضلا عن مسلم ان يعدل في قضايانا اعداؤنا متى يقتنع المسلمون كلهم بانه لا حل الا الحل الاسلامي بانه لا حل الا الحل الاسلامي ما اخذ بالقوه لا يرجع الا بالقوه وهؤلاء الكفار لا ينفع معهم الا سياسه التركيع الاجباري والمسلمون اليوم لا يستطيعون ذلك المسلمون اليوم يحتاجون الى اعداد المسلمون اليوم يحتاجون الى تربيه المسلمون اليوم يحتاجون لان يعد جيل النصر القادم باذن الله لن يكون لنا شان مع هذا العالم المتطور ما دام من ابرز صفاتنا نحن المسلمين القابليه القابليه للذل والقابليه للهوان ان الحل الاسلامي الذي نتحدث عنه ايها الاخوه ليس وهما ولا خيال انه حق ثابت في الكتاب والسنه لينصرن الله من ينصره لكنه يحتاج الى ان نؤسس جيل النصر ونصبر ونصبر حتى اذا لم يبقى الا نزول النصر من الله فتحت ابواب السماء وسخر الله الارض ومن عليها ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين انه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله في الوقت الذي يقدم فيه ابطال فلسطين ابطال الحجاره ارواحهم في سبيل الله ان شاء الله نرى ونسمع ونقرا المزيد والمزيد من الاغراق المتناهي في الفساد والفساد في كثير من وسائل الاعلام العربيه وكأن الرقص والتعري والغناء الهابط والفن الرخيص صار غذاء لا تعيش بعض الفئام الا عليه ولكن مما يثير العجب مما يثير العجب ان كثيرا من الذين وظفوا انفسهم للقيام بمهمة تخذير الشعوب الاسلاميه باللهو واللعب والتردي في مهاوي الانحطاط والفساد الخلقي بدؤوا بعمليه تثويب نعم بدؤوا بعمليه التثويب لفسادهم لصالح القضيه الفلسطينيه فها هي الفنانه فلانة والراقصه فلانة اعزكم الله تقيم حفلتها وتهديها لابطال فلسطين مسخره استخفاف حتى بعقول القراء والسامعين وكثير من المغنيين والمغنيات يعيدون مريديهم احسن الله عزائنا في الجميع يعيدون مريديهم باصدار اغاني جديده نصره للفلسطينيين الله المستعان هل اوتينا الا من قبل هؤلاء هل ما اصابنا ويصيبنا الا بسبب هذه المجاهرات بما حرم الله تبارك وتعالى اننا لا نملك ايها الاخوه الا ان ندعو لهم بالهدايه نسال الله ان يهديهم الى الحق وان يردهم اليه ردا جميلا ونذكر بقصه تلك المراه التي كانت تمارس الفاحشه اعزكم الله تمارس الفواحش باجره وتاخذ هذه الاموال لتنفقها في سبيل الله زعما منها اطعاما للايتام فقال في هالقائل مقالته أمطعمة الأيتام من كد فرجها لا تزني ولا تتصدقي اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم, أحوال المسلمين اللهم, رد, المسلمين اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم أقم على مل الجهاد اللهم اقيم علم الجهاد اللهم اقيم علم الجهاد اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان انصرهم في فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير وفي الفلبين وفي اندونيسيا وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم عليك بيهود فانهم لا يعجزونك اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا اللهم انا نسالك ان تعجل عقوبتهم يا رب العالمين اللهم امنا في اوطاننا واصلح امتنا واصلح امتنا وولاه امورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اننا نسالك بانك انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا غيثا هنيئا مريئا نافعا غير ضار يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين